وما أفاد الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير.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 ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤذون على أنفسهم ويؤذون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ وما يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون.